أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِلَّا عَهْدٌ وَلَا تَانُ قُضُوءِ الأيمانِ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تفعلون ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها مين بعد قوة أنكافا أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 نعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقبل ان اعشق كان 29 سنوات وقريت سوره النحل قال سبحانه الله وتروي إن الله إلهي يا امره امر يا بالعدل عداله والاحسان هناك صمين ان هو الاحسان لو سميه الهي لو غصبوه وهي كيده القرباء قراوده ان لا خير يريو وينهى إلهه الرشاب عن الفحشاء وحسن عدا والذنوب وهو الرسول قول له فعله والمنكر وحش الشرعية عقلها أن كونك سنين إنكارا لبعض والبغي يجرد صدق إله سبحانه وتعالى في أبيه يعيدكم إله سلاس الذين وعدنا إياه وحين لعلكم تذكرون لكي تذكرون السعد وانتون تان فذلآن رضوه عيدا واجمعوا آية هذه الأشياء تقولون بلنا خير هي الشر بلنا أي كل من خير كان فرطي شر كان أي ربطيوه خصاص أيوه رضي الله عنه وارضاه ويجريوه وأنا أعياد هذا أي عياده هو هيد هذه المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأقور بلنا بلنا يقوم بلنا بأخريانا وختموه ودد وحكوه ريه أي هذا الشيء هو القرابيين وآت جور بلنا ودد قرد عيكوه oo ilmu cadal mari ka dhigay markaas uu ilaahay subhana wa taala istaag wax badan kubadbaadiyay oo cadaalad sameeyay oo dadkii wixii ay ilaahay u dhaliyay ila dagaal badan ay ku sameeyeen nimanka qaraabada ee boqortooyada haysan jiray mudayar buu joogay ilaahay u qay siiyada markii laga waran in waayo oo la حواره يو ورابيه سلح جوانس عناين عدالة يؤدون كنوردن بيهاجيني ساي برواقيني روح والبع وحق لها حق سيوي عليك حتى وحلق القاطب ويوي عليهم مركا سيؤدون كوران اسلاحي وخير بوحسنه وشرك وضم يراضي مركا سيؤددك ويحسس يوم أيها آيدا آخرين جيري وقت الغصوة بالله يومين هذا وقتنا قد ختموه آيدا إن الله إله يامل بالعد إله يوفره عدالة إن وحوال بالعدالة لو سميه او ددك marke la xukumaay adaalada lagu xukumaan ruux walba uu caadil noqdo oo naftiisa xaqta uu cadaalad sameeyo awraadiisa uu cadaalad sameeyo haweenkiisu uu cadaalad sameeyo oo dadka ka baqan shaasiga ilaahay idan farayaa subhaana wal ihtiin ilaahay uu farayaa in ruux walba laga cabsado oo markay ad wax sameeyay saada rabta in aad cid wax عغل عغل عغل عغل وحلو وحلو إن ترى ببا وحل صياء الله حريريو وإلهي وحكي سياء وحكي سيسو وينهى عن الفحش إلهي تمانكو ريبا ييو فحش وحكي سيطار حن وإذن الله غوري تلين وحن وحن وحن وحن وحن وحن وحن وحن وحيه أي إلهي سمحانه وحبه فحش لبا والمنكر إلهي سبحانه وتعالى شابه ييو منكر كوحه عقلك في عن روح عقل يسو وصحدي يهيئ شرعكو أي نعهيانا إنكريانا وخلا الدنيا ولا كردريست الىه مخلوقيسه وي عيدكم لعلك تذكرون واوقفوا في عهد الله بلن كيله الله اذا عاش مكر بلن طام مكر بلن غشان وفي بلن والي و تعالى ولا تنقض هبريننا الايمان فروحه باللّك هو ربهم وآلِيس مهانه وتعالى وهو في عهد الله إذا عهد مرّك بالنّظام بلن وفي بلن إله وراءه الأيمان لا أرتهب بعد توفيقها إنها أثكيسان كذب وقد جعلت ميدن كويال عليكم توشين وقد جعلت ميدن كويال الله إلهي عليكم توشين الشهق قصيلا مقاتوم ميدن كويال إكلت سمحانه وتعالى مقاتو فروحه لا أرتعب ولا أرتقي مجا إلهي دكتيسو كوا بعض البلانقادي بلان تلقي شيء وكهوبهم إن الله إليه عالم وبيه ما تبع روح الطوائف إنسان ولا تكونوا الناقنين كل تيس له وانتو قرر نغدد فر فرطيو بعبيس غزلها وها أي صهاري من بعد قوة أنت عتيس كدب انقطع ففرطان دب بهذا نقوله رداً وبعبيس ست صيدونه إذا كذب جاني أي, اي ماركم تاريخي دخل خيانة بينكم ده حيناش تقيان الروح وضد عرضه إلهي بكوئ من الروح سلامونا مركاص هذا إلا أن خايم به المرافق و إلهي من كعب سنين دارت مركوئ مني و بلنت وجب حضي وحد كل عرضه بيت كلين ويدو وقاس روحنا من حكوئ مني وقرب الله مش إلهي بكوئ من السمفان وتعال مجري أن تكونين أهات أمة إنها النبضية القبيلة قاضي هي, هي, هي أمة داعية قهلاسي دا أربعة متكبرين من أمة قه كريوي إنما يبلغكم وإنكم امتحان ياأون به كربلا ته إلى إن حدث أقرب لي وإمتحانكم كون ير إن يلان تاس درت أمور جان أو دواته السماعي أو أركانين لجفتي عن يو لجفت بيو وكأكون بلان إن إسرائيلي إن إله إسمهان وحب بضم يلان sawala iyo sayrka iyo saacadunba wax tartaway inaad qabil balan ka dhalatay waxa ku tarimeys inaad sawabaan leedahay waxa tarimeys Ilaahay subhaanahu waa qadiyadaad ka dhalatay Ilaahay subhaanahu wa taala ay fiisa maaha mid wax ku yeeray sawid hadaa Ilaahay aad marka dunhu hawayda fiidahay sax tarifon marka da jahiligi iyo qof kasto ilaahay sharciigiis aan ku dhomaysan saad bacwe si ay u difaacaan oo ka way xilfi la marka qabiilki ku ka badan arkaan ku intay ka tagaan ay ku marka iyo ay ka balan ka markaa toli maayaan wala taqab haween taan wiilay sheegena wuxuu abdullah mi abdasi haween sahawa hayr ma qool leey qaanay aan hayd doqon hayd maanta dhan intay wux soo hado isamayso beheenka danan wixii oo dhan baabeyn jirtay furfur jirtay marka انتو kar ha noqonay roo inta balan galo dhaar galo xadana wixii ka baxay waa ruux ilaahay aan ka calsayn waa ruux maan ka ranisay xilalka ku baad foga ku baa waqtiga ku baxay baad dib u furfurtaa dadana dimisay walaa taqoonaan qonina kala tisaha weento oo kale na qabad furfurtay gazlaha wuxuu ay soo haday samaysay min baad qowtey inta askayshe cad dib an ka san fafurtaan waay manta dhan sabayayay dib u baabaysay ta محض الاراميسا إلى كعب سميزي هنا تذكر خيانته وكُم يلقي التوس التو يكوك السنا أنا وكر هذا مركز عدوكنا مركز دم تاريخي يعتقد ويوضح أن تكون دخل هقيلا نوعاً فض عرسان بارته كبد حينه أن تكون عن النقطات أم ذرت أمدن هي قبيل يا قاضي هي, هي أمدن دهسي أربعة مئة بل منهم جماعة بخد جرايا وكر أور بخد جرايا و على جبل أنا يايو دار بقرايا ee markuu arko iyagoo laga badanay kuwa kale ku u tage saasay dad dadan ilaahay ka cabsada dadu si ilaay ku xirnaay dadbu isku iyo maal koodi oo ka dhay waxaas oo tala saaranay inta kooyna haa sidda fi ayadu arbaa mid من badan إنما يبلوكم inamaa yabluukum wa idan kuntu khaniyan allahu ilahi bihi khalbalinta waha ilahi idin khalbadii waa imtihan ilahi waa wey dad koono isleekay ama yaray haa badi oo ka ilahi ibadati kala yareeyo qabil ba astaa rabdanayo koow wax badan ka badan ba ولا يبين أن هو عذين اللهكم إنك يوم القيامة معكم تنوح على هذين بقوله أنكم أن وجدناه فيه لا يختلفون ولو شاء الله جاهدون لجعلكم متوحد. إلهي ذلك اسمه البليد. إلهي ذلك اسمه خلافية. إلهي كله لهال وذنبه وذمرنا السلام بوضننا فلان. إلهي سبحانه ودكره وسمره متوحد. ولكن يضل إلهي هو بارئي ما يشاؤ عدو الضن ويهديه هونيا ما ولا تسلن ولا ينساري. ما كنتم بحاقتين تعملون قصنا يوم بحاقدون قصنا يوم يسويون شعري ولا تتخذوا حيران أيمان دارهن دخل بينكم خيانت هي خداع سخداع عسان حقد جاني دحدين فتذلوا مرقسم بالرحط قدمو اللب بعد فبوتها أنت يصنع يكذب والروح يقسم بالرحط بهالكل عدو بلا يكون عدو مردم حتى هذا الإسلام يدن إليك عسان يعده مردم كم من تير متخائن كوال الله hadii aad ila aheeyay iga laysa waxa xarimaysay haqi oo dhanba ka fogaanay marka allaah subhanahu wa ta'ala mar taa wax ka dhigan ilaahay baa lagu ku aamineen hadana dadka hasrinow oo oo marka wax ka dhigan walaa taqidu aymanakum dakhalan baynukum akeyran qadad dakhil wax ay markaasan birrahato qaddaman lugay badda tooti intay soo neek ka dibaysan birraroosan biraan haluuraa dad aanu qof qabo jabaa oo balaay ku dhacay ilko ka daartaan oo gacmo joog waxa asal ugu yahay markoo igalaagu kuugu dhacay maano waad tuduq oo markaan أول كاسس إعلام صايعشان مركزت دمك في سال إياه مركز واحد صعد من دم دواه القارع صايع كاجي والتدوق والدمي سان مركز سمبرحتان وحق كل حسان, حسان ضد اللي حسين الصوار عذاب بما سددتم اللي حنت اللي حسين ضد بلن صربت عن كل حسين وراءكم حذلين ده تصايعه عذاب عظيم أتقال بارتيسي من الخيانة كلك صعو إذا كفو خيانة إلهي من عساسه ولا تشتهره إيبساني. يا الله إلهي بلن كيس الثمن القليل. الدنيا الله سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه بلن كأبو قشدر. دارت إلهي سبحانه مجيشات كل دارت مصالح حد عصني. واحد فلا وجود الثو. الندم كانوا نحدي إلهي مجيشات ضافش توه الثمن إنما عند الله يوح. إلهي كيس جنده خيرك. هو كإلهي كيس خير اللهكم منين خير بنا كنا نتعرف هذا خير تقنوا. وإلهي خير كان يحمه. ما عندكم واحد حيثان هو الدنيا ينفذه وما عند الله ولاك سيا لوجن هذا باق ورقي وجريء وعلى هذا تود دمان على كد دمان يقطعه إسحاق دمان يقطعه والله لا بدو إن أطلق سهام متكون بهرين الذين وصلوا السهام أدن كلا سهام من جوقي هي مالك أدن من موجوقي إله إلا كل واحد يسته ولي ولا وأن أوع الذين صوروا الروح الطبلان كبرهن هاي كلها على الصبر لعن دبابة إيمان الله وحاق إيمان الله وحاق سيف رب يكون القوة مركزه صبر مركز كي وعي مركز إسكريتة يحط يوضارته صبح هي وبلان كصباح هي وملدر مركز صبر كصباح توا قارب إلى يبقى إمبلان يا سماهنا وتعالى الصبر في السياط علا كوجس في السيو مع عصيدة كاش وتعالى وكوكنا كوجس في السيو إلى يبقى هذه الإمام المخالصة يقولون أنهم يحضرون خيرا ووسعا من الصبر وهكا خير بضان وكواسع الصبر مجر وشهر وإلهي سيصبر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى نجل ذي النبو ألي وأن أبع الذين صبروا قوة تعالى ري قدر إلهي قصف رأي معاشرة أجرهم أجر كواتي من أبع ما كانوا واحد هنك واحد آيان كي سوناكسان يعملون قوة صمي عملوا ك wakala fi ayya wakal ikhlas bnay wakhi yara laga abal marim haye acmasha samayse ki ugu ficna marka ugu ficnay ugu niyad ficnay wuu xalas bnayda ugu tirab bnana ee ugu nasha bnana markaasa ilaahay subhanahu wa taala aajirkii kaaga dhageyay oo kaabal marnay wala najina alladina sabaru kuwa sabarewan awaal mayna aajir hum أو أنطى دمرها والحالم استوى مؤمنا وإلهه الرسول كتابك يا فلا نحينه ولا والنورين أو نوين حياة نور طيبة سنكون نسوم ما هو لا نسمى نوين ونجزنهم والأمر ما لنا أجدهم بحسن ما كانوا يعمره أجد كودين وحكاوا المين ما شوذي وشئ استميان كيف يصنعون حياة طيبة المحيط من عباس حوير قن حلالا أيها أيها سبحانه وتعالى ورسينا وعليمنا بالطالبين إلهي wuxuu rizaaqay qanaacsan wixii ilaahay ku sii hayayada bar ilaahi wuxuu qanaacay ruuxa saahirayna warruu rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam ka wariyay hadithka inawo tirmiidiyay geyrka ay wariyeen qad aflaha man aslamaa wuu riziqaa kafaafan wa qana'ahu allah warasuuluhu waxaan dibanay oo wixii uu marka marka arkarro ka wax badan ii maay muuxa ka saxay iga digo iga digi way ee wixii san suku kale son you have marka lagu fasiray halawata daa ilaahuhu ku jira taayaan in daa leh macaanayo khayrkiiba uu macaanay wax sida marabka oo wax nacaan oo kale ilaahi سبحانه wa ta'aala ma tu fasalay wuxuu yiri sida sawaabka waxa soo dhawil ilaahi xis ta xalalo seenaya oo ana mashquuluna yin oo xisaabtiisu ku bedanayeen ilaahi qanaac seenaya ilaahi ibadiy ta'aalu ma'anina ya tawfiq ilaahi ina ya subhaanahu ta'aala wixii wanaagsan من dhan ilaahi من fajinaya marka waxa soo dhan weeyaan saxlu ilaahi حياة ka ولنجي أنهم أجرهم أجر كلنا محران كعب المرنة بأحسن المكان يعمرون فإذا قرأت القرآن شروح القصة المسلمة أي سبحانه وتعالى وتعامر كان صنعي فإذا قرأت القرآن مركز القرآن كأخرين ضنطو مركز أخر ضنطو فاستعيد بالله جماهير العروم صلى الله عليه وسلم وإنطاد وإن الله للمركز ربينا القرآن كبير وإن بالله من الشدان بلده فاستعيد بالله إلهي كما قال ما شهدان رجيل شهدان قصص القوة اخر سعودي يتدبر كيف سكره بابين الى اي كامان سبحان وتعالى قران قبل ود انه شيطان ليس امسغن له شيطان سلطان قدرا كما تدرم ترى كما اتكن ترى قف صلى بما هي الذين امن لو صلى بماي او كايم ما هي او كا اسكان ما هي روحهم من هواء وعلى رب يتوكل روح حروف يسويها هي الصوراء هي القبيل هي الضد هي وكا وهي وكر وفخر هي المرق وكرسون هي إلهي بكرسون يكون قوة إلهي برونسون هي إلهي بروح الروح الله لا تصفره شيدان كقصة لين ماين لغدر مهينة وتعالى شيدان هاي سلطان على الذين آمنوا وذكر إلهي إياه رسولك يا كتابك الرئيسي أو على ربنا يتوكلون ثلاث ساعات إنه سردان وسردان وشيطانك كدريج أو كقائم على الذين قوة يتولونه أطاعي قوة استقر أطاعي وأطاعي وققرحيه وان تبجلك هم عنياً فاعي قوة أي شيطانك كدريج وهم يجون بربهم ربكم هيول الذين قوة هم يجون به شيطانكم مش يكون إلهي إلهي بعد تعالها هو الشيطان الذي تعال إلهي أولها قيبك سيئ هو الشيطان قاعد كامل إنما سلدانهم الشيطان وأن السلدان يستعر هو قدر مياه والغصة اللي رياه على الذين كوي دو الشوضة يتولونه الشيطان كأداعيين يقول الذين كوي هم به الشيطان كمشركون ويحلو ذا الجنة وإذا بدلنا ماذا نبدل له آيات آيات ما كان آيات كان آيات كلم بوسك ماذا آيات المستخدمة كلمة كلمة والله وإلهي بانه أعلم بما ينزل وحوسود الجني ما نصخ من آية أو ننسى نأتد منها نأتد بخير منها أو مثلها صرحة إلا <تصفيق> إلا مت أنك أنك إلهي بعضتنا مسترحات وجرمك آية بعنصخها مثل الله كيانك إلهي معوجي تن هنا فع على فان كفر البانس ثانيا وقفوا ضده ثانيا وجوئي البانط إلهي مركن سبحانه متقاري مدي كلبك ياني مركن مصاي الله النجا مخلوقا النجا معمورا ومصاهر مقعنة وعلي وإذا بدلنا آية مركن بدل مكان آية والله وإلهي أعلموا بما ينزلوا حقه سودة جنيه قالوا وقالوا بحيدهان إنما أنت مفترق هذا هو بين أبونانين حيث هذا الشيء الأخرى يسرقتك كيف هذا هو بين أبونانين بل كثيركم ما بين أبونانين أكثرهم بل كذلك لا يعلمونه وحملوا إله إياه سبحانه وتعالى دينك سيئة حكمتي سكرمها قلوا بحادث لهذا نزلوا حقه سودة جيه قرآنك رفا القدس الروح للطهيرين والجفين لهو من ربك ربك حق سوقك في الحطب والقصود الجيو واحد الشجر يا القرآن قرنا وواحد الله وإله يا القرآن ك وقصود الجيو ليثبت لي الصغر الصغر ليثبت لي الذين آمنوا في الله يومئذ هنون في الله قصود الجيو هنون وبرسلاهين غرب شرائ لالمسلمين إلههم في كتاب قصود حق الله سبحانه وتعالى وحقيقة ورب وواحد الشجر وإله قصود الجيو ليثبت الذين آمنوا adii raay kiitabkiisa ku sawsijin wana kaxarnayn oo ina akhriinayeen oo ina faasirkee seberanayne ma ina subnannu wa horo ruuh in xiraaf ilaha oo xaqdi ka tagilaa saadarta ruuhada ruuxa uu ka dhageysti balanyay ka akhriibanyay kaga dad burbanyay و ka subnannayay oo subnana ya ruuxi cimrrah ma hay in xiraaf ma hay kharim ma hay baaay kulli himays كتاب دبري بسنا يرو لافديو قرانك وسو go قد inta sa yahay ilahi wassaghe subhanahu wa ta'ala li yutabbit quraanku xigay u soo daye in soo go al-ladina aamanu dadka ilahi rumay wa hudan israaha u ilahi soo daye للمسلمين wa busra wa bisharaya yu hanuna wa bisharaya lil muslimin wa إنما يؤلم القرآنك وحبر ورسولك بشار برئاذ قال له أنه هو اللسان الذي يعرف كي كيف يلقى ذلك يرحدون أي اللي حينيان إليه القرآنك وإليه استغررسولك بري أعجميهم وهذا كتاب كان اللسان واللسان عربي عربي مبين لا الكلام فهو عجمي وحيالها و مثاله الكفو شانا يومي عن عربي بقرنك أنه له الكتاب سبحانه وتعالين عربي أعبروه wa arro ka soo aqri lagu soo galay nin aadoon aha oo feerumaha oo nin faakee migire nin la dahuu lahan jiray ayuu rasuul sallallahu alayhi wasallam badan oo safa wax ku gartago u jiray oo jacweeda gaarsiin jiray waxay idhaan kaasaa baray nadoon kaasaa baray ilaahi subhanahu ay shahaadta quraanka eh sawbu garanaya quraanka carabiga ah fasaxaa inu sa ninka waxa wax ku gartaa inu dadka quraanka ay codan soo ku fiiray ay ila ka yaqaanaaw inu sabreen waqadna oolmo waan ognahay inuu quraashiga gaad إنما in ilayhi inna ba yuallimuhu quraanka waxa rasuulka balay basharun ba balay allaw dhilisanu lidi kilu qadiisan yul xiduuna ay u lixinaayeen ilay xaj quraanka in isaga quraanka kaasi وهذا كتاب لسان عربي العربي ولو قد كسو دغاي واللغه العربيه مبين اولي باللغه العربيه او فصيح سنهي ما كرم ان الذين كوا لا ينبيات الله ايات الله ان لا يهدهم الله الى ما هنونيو ولا هم حيلين عذابا عذر عذاب عذاب عليم حنوم الى ما هنونيو ولغوا حقا هاي الى عذابي ان الكذبة بنت الذين قوى لا يؤمنون بآيات الله روح إلهي الروماني روح مبنتها ورثون روح مو منها ما بكرت معه إنه بنت حد السك أورث سو سا سك ألف تون رح صح جاء بكت سكرش صبغة وروح إلهي الروماني وقيام الروماني وقرآنك الروماني وينهار خلاص قريان الروماني روح ويروح بنتها ورثون نبتر إنما يفترى وحبورتون الكذبة بنت الذين قوى لا يؤمن بآيات الله الروماني وورائك هم يوء الكاذبون وابان ريال الهي كبق المهان رخصوا من رحي كفرق وقفرياء بالله الالهي من بعد ايمانه انتو الهي ذو ما يكذب الا من كرياء روح لقصبين مويان وقلبه قلبه بيث مضمئنن وكحس ليهي بالايمان اللهم عذاب على المساوي نذكر نوع عاصها وحيليهين انتو الهي ذو ما يكذب عذاب حنون بلن بيليهين الا الرعب سواء قلب جل إله كرم أيضا عرفها إكره درتي إيه إعلام درت وحيارا ولكن من شرح الروح الشرح أو كبر لارية في الكفر قالني هذا سدر الحبض كرهه قوة او أو فلكها أو قلب جيسي عرفه سلام الله إلها قالني هذا إكرع صين ومن الله الهي حق سكها صي عذاب عظيم waxuu sheegaynaa alab aadi aduun ayda maxay ku soo dagtay dadan muhiimayntu xamarr nu yaxir dabaylaha uu weeyay diilay oo saxan loo dilay wajahaa lacanahu allah iyo dadku ku wa gwana yeen ilaahi rawaasan buhay saasa rasuul kilaahi yiri xaatari saaya saas rasuul sallallaahu alayhi wa sallam ku go'so noqdan adawana sidii ku noqow sadalkaati ku celi oo naftada isaa ku badbaadi rasuul sallallaahu alayhi wa sallam ku yiri marka caaydan saabtashay وجعل يه و كحث لينه و كبره بدين إيماني اللهم قوة عليهم عذاب شديد قوة الكفر إلا الروح الصان هو قلب يجلس لمن كبره عرف كريه وح كيل موجين عذاب به ولكن ما شرح الروح قوة صعيب بالكفر قال لماذا السدر حبط خوره قال لماذا سالك كالنقط أوحى عرف كريهين قلبك رجل تفعلين مغضون من الله ولهم عذاب عليك ذلك وح اللعذاب وإلهي وعراوي بأنهم يو استحبوا حج على أن الحياة الدنيا. وحيد قال لماذا وقده وأقينه يبقى لو بين وإسلامك جود الدوبين وحوي الدنيا أخره أي الدنيا كذرتهم ذلك كذب هذا كذب هي عرض إلهي ثابتهم وقده عين من كذب بأنهم في يوم استحبوا وايد ذرتين الحياة الدنيا بايد ذرتين على آخرة آخرة كذرتين وأن الله إلهنا لا يهدي مهناو نيو القوم الكافرين قلنا كافرين ولا فكوات الذين كوي وقوات الدواء الله إلهك ala qurubihim wa sam'i maqalqodi wa absarihim araqodi wa haqa intaba kadow wa ulaiha kuwa ashum ya wal khasirun wa qul ilahi ya akhira iyo qabri iyo qiyamay waxa sun ilaawu la jarma waxa haqa anna الذين هاجروا كوفية جرودي من بعد ما ختنوا انت لبوي لعذارك كذب ثم جاهدوا جهارا وصبروا حق قصة رئي إن ربك رب جا من بعدها انتي سايلين كذب لغفور الرحيم وحيلي هري وقعد عين فرخ خطر قريم اذ اللوح قوي مركزه مر كل واديه إسلامك كثر لكن لا إله سبحانه وتعالى الصغير وحى مر كمر كقعد عين انتي سان صنعي وجرودي وجهارين وصبرين كذب و هو الذي سبحانه وتعالى كبب بي و علي ثم انا ربك رب الذين كوي هاجروا وهجروا بعد ما فتنوا انت لا غبئ ولا انت خانه ولا دبت مجاهد الجهاد والصبر صبراي قصبر الحق ان ربك من بعدها انت اي و خي hore يوم تاتي كل نفس وتكون نبيلين هذاك اور يوم ما تاتي اي كل نفس النفسه كليد في جديده iyadoo ka doodaysa oo difaaci shaan ah ka لا istiyaayu ruuxyo iyo xaybaalka waxaa loo yaqaan lawyer iyo wax garab taagan leh malay wey iyo qabeel iyo qaraabo iyo ruux ay wadaan malew oo toofa waluufin qul nafsa nafkashu kulligeed ma ameerad wax ay sameeysey ayaa si يا راي قبلنا سلاسها وكوشك يوم واذكر يوم تأتي ايمان كل نفس وايمان تجادل يدفاعي وضعي عن نفسها نفعل بياذا يسكدوه يسوي وتوفى كل نفس واللغوة ما عمل وهم لا يظلون ودنبالله إلهي ويجيال مثلا تصار قرية المغالو إلهي تصارك لك كانت مغالا صاحب آمنة آمن مضمئنة حاسلا يأتيها قيمات في سقوها رزق جيدا سددان خالو ياه واسا كل مكان جهك سوغيمين دين عكس فكفر المجالي انه عصى وى كفرت بيان الله الهي اني عوي كفر ووا جالوداي الله الهي وحدن سي لباس الجودي الهي وحده او كلا واد دغاي ميد عاما والخوف بالله در واد دغاي نمرك هو وبعانا جير كو دن بعان الهي غاجو عام اون تنداسن ابس عام اون غرينا كاتجين ايو الهي بما كانوا يصنعون أحياءهم قوسمين سب ما قالن ولد صاره كذب عليهم ما قالوا البواصي إيش نيجوا كذب عليهم ما يشعوا من بطن به الدون وعند دخل وكان أمير سبحانه وتعالى هذا مرك إله رسول قوسم الدري إن عمار إله إسلام وإن عمار لا يستيتنجو أن يكوك في أنو الديدين إله مبقوص الله عبسي عباره صدّوا صنع عباره إله سو في أن الحديث الصحيح متفقه إلى وصدوق كل كوي يسوى كره ما هذا كل عيوب صدوق صنابير ويندين بذو هذه وهرجيه عونان أو على البر عونان أو يبيش عونان أو إلى المهدان إلا رسول كوي مدينة أو إلى سبحانه وتعالى صنابير و كل رواينا إنها وإلهه وقق صلى الله عليه وسلم توبة صدوق أقدامان عبستنا دوقة مال والبواقن فاستوى الله يمانك ما رسول كوي المال والب sagintoo saadiraa ee magalada duuleysa ceymaan ayaan raqabsanaynaa wax dil ayaan waan ka caawisoo socda Ilaahay saaso ku saladay ilaa marka dambe Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo gacanta islaamka iyo rasuulka galiyay sallallahu alayhi wasallam marka baari saay taasa ku dambeeysteeyali codar يا سُكرني إليه سبحانه وتعالى قصة وين عاصيبة كل عيس قاهرة كل عيس مستيرة كل عيسة أنت إليه سبحانه خيبر وقاسي وحول أبو وضرب الله مطرن إليه وفصارك كل جي قرية المجارك كانت مجارك صاعي أعمية مطمئنة ويد الجنيب وأحسنها هي أتيها رضقها رغدا عدد عمان هيسات صار مجارك واحد عن طايزات رسولك وحظر ميتة يروح الدنيا وربنا يشتغلش من كان آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي صدق الره يحستوي رسوله فكان ما حيزد لهذياب بحال ثيره وحديث الإمام الترمذي حسن صحيح وآمن ومع عبصني عبص الله هو قط روحه كسر الله يسأله لكن العبصان يسأله عثمان كسره أو حارث كسره أو عبصان يسأله ونحن روحه يسأله من رسول حي من كان آمنا في سربي لتكسي وتحججا مجالس ما يشوفون رشوى كارطقي لباطقي كومد عيون معرف معرف في جسدنا عشمات بقاء عنده قوت يومي ما وحُرعنه هيسوى حبان ما هيسوى مال وحُرعنه وابى وحر استقل ادون أصلا استقل السيفي رسوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ويدقني فيها رزقها بأوجي من من كل مكان فغدا استوى واسعه من من كل مكان جهاك فكفرت عن من الله إلهي نعيذي سيوء إسراء الله بإمتئة حق إي رسول كبير فأذقه الله إلهي وحبه للنسي لباس الجوع حب إلهي سبحانه وتعالى لباس الجوع قاجة بركة والخوف معناه بربوح وقد قد قد قد قد قد قاموا خوف كبير إلهي يتبرق وقد قد قد كانوا يصنعونه ولا قد جاءهم وحبوا لي رسول راسة رسوله ولمهم هي كميرا في فكذبوا هو فأخذهم العذاب قال جئي و أصوه العذاب ما قال جئي و أمينك كاته و هو كوهد منتوين و مصيرك و بالضال فأخذهم العذاب وهم ظالمون عذاب بقل لها أدونك يا و الظالمين و إلهي عاسيوي فكلو ضدهم عنا مما رزقكم الله إلهي و حمزين كوري زاق العنا حلالا طيبا حلال طيبا حلال طيبا هي و هي و واحتر مبالا كينا واحتراي كل كوشو كينا مركض عمتان وحو الهين سيئة حلاشا نعمة الله الهين يعيز كوشو كريم مركض هل بي عبت شاهدت كوب شاهدت لمره هنا تلمان تكوب شانع وحكا لم يجل الهين كوحمدين كوكرو بلنبو الهين كسيني لا ينشكرتم لذيذين وكوب بلني عاقنا دير بايزة التوحولة وفرق اللي قاطبتها على علي وحسا يقول نعي tanum ba iga dhiwaad له ila inta ku caafeyo hayn badhaxan way laba iyo waka hadii hordada ay iga tagto musibahaysad ilaahay subhaanahu wa ta'ala haa soo caawu gu sheeg keli dadka inta haa u sheeg ilaahay subhaanahu wa ta'ala barri fasaaso inta haba intayba dhargeys inta caafnaaq inta waxa haysad ruuha dadka ayna fasaalaan ku فكلوا مما رزقكم الله حراماً ويشكروا كل شكر نعمة الله إلهي نعمة إلهي إن كنت مددت إياه إلهي تعبدين كوا عاودي إنما حرم بحوله يحرم عليكم تشيء الميت بختك والدم بيك ولحم الخنزير دافار كهري وكيس وما هو إلا في الحلوة لغير الله إلهي غيرك به سب في إله غيرك اللوج وما oh niyad jo ayahay ilahay qayti wax lo كان kaana ilahay wuu xaraamay samayay dur mar baxti qib waxa uu leeyahay ilahay wuxuu ula ruuxii lo dib galiyay ayra baaq wala aad inta sagarban somaray ayra baaq ma wosan kama qaadan مالك وحي حرامتها انت دوافت وقفتها لن تفوق البغياخاتها نقول جيرا حلالنا مايز بغتي ودعونيسة وماللغي الله ودعونيسة دوافارك ودعونيسة وحي حرامتها لن يقول الله سبحانه وتعالى كل حلالي هذا حالة ضرورة ولا تقولوا هذا هنا لماذا تصفوا وحي إذن سفينيس أرسنة تكون عربية الكذبة بان هذا هنا هذا هذا إلهي وحي بإنسي انت دقيب هذا حلال وهذا حرام bi taftaro salawaan oran alaahil الله waxana وحنا yahay وحنا حرام wax qodobnaa waalay subhana wa ta'ala inaad deeri laan aayat quraan oo sheegtay male nus nus sheegay mar inaa waxaasi waa حلال waxaasi waa xalaal waxa weeyro ilaah nimo sharteeu وحنا baa oo xalaal yahay waxaan xaraamayoo waxa labaada haddii inaad dadka gaalaysay waxa kaasi waa kaafir wa arin أما duu مرنا وكيمدة سميلاً لعند ما حديث تربان تربان تربان فحيال مرك قرص بيجون لقيت كنيم مر وحرامي يسو الله يبا اسكال ينو حلق قالي الله يبا اسكال يا وحق قالي نصفه قالي ايه القرآن هي حديث باحق قالي يا وحرامي يا وحرامي ايه القرآن هي حديث ايه وحرامي مركا عربي كائن تقوف ذي حقوق فيه ويه يشتغل دواجن بقولي سبحانه وتعالى ولا تقولوا هدي هنا اللي ما تصفه وحش سفينة السنة عارفكين عارف وحب إذن قرحية وإذن تلما قدرت الكذب بان هوردهنو هوردهن هذا وحي إلهي حلالي وحي إلهي حرامي حرام هذا حرام هوردهن وهذا كان حرام هوردهن أيها الله سبحانه الله لتفتروا صدق أبو ورطان على الله الكذب إن الذين أخو يفترون على الكذب إلهي بذن تكو أقول لي الله يفلحون آخرية دون من اللي جانبه مطاعن اللهم وحي إليهم كو إلهي كبان أبو رتان. متع قليل بينهم نورا ير بينهم ورهم عذاب محاكمت بين مكة نورا شير نورا ذا ورهم عذاب هذا يهودوي حرم مان كحر الماء ما قصصنا عليك وح انكرت لهم هذا من قبل خير نقول له ان ظهر من وما ظلمنا مركم وح كحر من حتى حوري حلاش عن وكتورة تنعوان كسر مرة وحي برو له أدنى وعلى جحر ما وحي ااا عدل أدنى وما ظلمناه ما ندلمين ولكن كانوا عم حصلوا يظلمون ونا خلاص دلمين وح وح وح الرمي يقعد عليهم هواي الصعده ثم إن ربك ربنا للذين أقوي عمر الصوع ثم أنت يدروت السبيل في جهلك إن وسم يروح ده يعاس وبيجهل يروح يعاس وده وبيجهل يروح دم بالجالي جاهل نما نطق الجالي ثم تعبوا طوابتك من بعد ذلك انت الدمبابين كذب واصل عمل كينة حقا جيئة فميين ان ربك ربك من بعد ذلك الطوابتك كذب لغفور الرحيم ونقول نحرسنين ان ابراهيم نبي ابراهيم كان هو أمة إمام بو قائد الخير بو من خيرك اللي قد يضب إلهي بسم الله لو كسو إسلامي جعله سيول قانتا متعبها لله إلهي وداعي حنيفا نبوها مثل حمان أورمان إيا شرك إيا وحصا ونكسر حق حقه وليحل ولم يكن معه من المشركين إن إبراهيم كان أمة نبوها إما نبوها قائد بحقامي خيرتك ضدك مد أقوية يا ربوها مد القودة يا ربوها قانتا نبوها مد أطاع لله حنيفا نبوها تلمامها الصلاة وما كان من المشركين شاكرا نبوها نبي إبراهيم كشف لأن عمي إله النعوين تيه التباه ملكو الصلاة ايام وصفات كان ياشي الهي بعض دورتين الهي بعض دورتك وهداه الهي وهنوي، الى صرات جد وكأنه يحق مستقيم انت وصن واتيناه وانسينا نبي الابراهيم في الديان الديان لحسانة طنب السن وقصد انتو سيبغيهن واطناع الحسن انت روح والبوء الاسلام هو اماني واجعله يهد انه ونغمض نصا و انا كنقول اسلام كنقولكم نقوم كان ما كان إبراهيم راه ولا و حنا غير الصوم قريب الله سبحانه وتعالى خصني وي ايه فناء حسن هو وحسن ان فك روح قال لي اسلام بحال شيق لا ما سبحانه وتعالى فضله الوسيع ونعمته اي حسنه سبحانه وتعالى واثينه في الدنيا الدنيا دحله حسنه تنضم سن ان دات كو قلبك الى الله جائسيه امانه و انه من الصالحين لا ثم أوحينا وهم حيون ناي محمد عليك هذا حقاج عنك ترى عفانا ملة إبراهيم دينك النبي إبراهيم حنيفا حلقوا النبي إبراهيم وما كان كمد ما المعلمشركين إلهي سبحانه نقول إن صحيح وفضل بالعام بيلا ونكافل بالمن إلهي سبحانه وتعالى ناي إبراهيم شاء إنما الجد وحلوا فرض يلاون أصابت صبت ذين jamaadad ay noqdeen ka dhigtaan aaladina qowey ee xilaf ku islaafay fi Ibraahim dahay sawal uu qasray damirka fiide in Ibraahim loo celi waxa kala loo xilafay fi jamaadad qowey soo khilaaf oo rasuulka naxaynaa oo waraamow waxa uu yiri wa ta'ala yahuud ayow marka ay فهم لنا طبع مركب يهودي النصارى إذا كان هناك شعصيين هنا ونقدم بيانه اليهود غدا والنصارى بعد غدا في رسوله صلى الله عليه وسلم يهود وابهيدة واجمعها مارين في كلها نصارى ومارين في كلها مركب فيه جمعها كوي سوكلا فيه إبراهيم الله فسلك وحسبت هذا لو واجبينه هنا وإن ايانه احترامه كذلك سان على الذين قوي تختلفوا فيه نبي إبراهيم سوكلا يختلف فيه جمعها السوكلا ونه ربك ربك, ربك. لا يحكم ويطقوم من بينهم نحو يوم القيامة فيما كانوا حنفيين يختلفون في الصلاة ربه روحه الصلاة يوم مزج الصلاة يوم ذل الصلاة قدر قيام ذلها صار يومه وذع الى سبيل او في حقه غوير دت بالحكمة حجمة غوير روح قرآن قويه له حجمة ذا الى يسون الله تعالى والموعدة الحسنة قوية موعدة حسنة هذا المعان عم في كدر هذاي كدر هذا الكأس نوع كأس موعدة حسنة وثاق سوية ويجادلهم لضوض بل لا في هي هي الحسنة قوية توحيد كوع عدة مرات على قول الضوض عدد على طين الجحدي سوينه يانو حط يانو هو يانسهم هذا الكلام على وسحرو ترين ما ركل الضوض هذا الكره كده هو ربك رب هو رب جه على ووجه بمن روح أضل لك كرمين. عن ودي وهو ردك اعلم ويقوله تذين اخوه وضلق فانونايه وضلها يدعو وقير ضد ورسوله صلى الله عليه وسلم كوك وضعايا روحك صلى الله عليه وسلم هنا خطابك اي امرك الهي سبحانه وتعالى بالحكمة وقير القرآن والموعدة الحصنة موعدة حصناء وقير خفق هذا المعان قبوا عائلين روحك كذلين وجادرهم بلا تي تي كل هي هي رح سنو أنا أستني أنا ربك ربيجا هو ربيجا عالم ووجيه بمنظر عن سبي هو عالم بالمجه وين عقلتم فعاقبوا بثني ما عوقبتهم فتريدون حي شيئا هذا ناسا وكسر دكتور حمزه رضي الله عنه مركل الدليل أو آبلو جوجي أو بيركيس أي رسول صلى الله عليه وسلم هو يمد آد أو آذو جمر وجوه مرقس على وحوله قد أنا, أنا حق الحنان ee inta aad harto leen in fiisiga bananaay gooyeen haada iyo waraabaha ee markaas uu rasuulku dabtay salaam xwsay yiri waxaan ku tamtil ku sameynaya baan kugu arag gudaya 7 sano hadii ilaahay iga guulaygaa 7 sano waxaan qara ku sameynay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ay soo dayo ween caaqabtum hadal ciqaawaysan ku علينا نسلي قصة من فلعين صليتهم هدا الصليتان وإعاقتي يجوجوينتي يتمثل كده يسان فهو خير للصعبرين سبب كاش أيق خير بنت شو حسبرين هدي واحد قصة لي هذا الولد إنتين لا وحبنان وهذا الولد إنتين لا هذا ذكى بعد سلوا ذكى يسان ويكون خير بنته إذا يديت قصة بستو وين عاقفتم عدي إنزل منها هذا عقاب يسان فعاتوه عقابه كمثل ما عوقفهم به انت لين عقابه إن يا أنت إن لم يده ولا إن صبرته ضاع عن عقائمه أروح لك لباي ااا لبكك وش معي عشان خير وخير بدن للصبر وصبر صبر نقوله إن فهمت صبرك الصبر كعبور أماه إلا بيد الله إلا بله إلا, بالله إلا الله روح صبرك لا مجدروه أدوسي إلهي وافجنه أدوسي إلهي بي الله إلا بتوثيق الله إلا بمعونة الله كماله إلهه وافجنه إله صبر مرك إن بلن إلهي ويجي سبحانه الصبر قوة سلوا رسولك نشر جواح الله إثيا وح وخير بلن وواسع سوء وما عطي أحد عطان خيرا وواسع من الصبر وواح إلهي كريج وشجر عمل خو إلهي شجر إن روحي قبل مرك يسلسنا يحسب لهم إنما يوفس صابرين عجرهم تغير حساب أيه عليه سبحانه وتعالى وصبر صبر وما صبروك صبر قابم مأهن إلا بذين إلهين وفاق تجمع صبر مشى ilaa iyo ko kalma yimbo yin saber laama in kadi balaa subhanahu wa ta'ala markaa ilaahi kabbir sabir in ku siyo oo ku sabir taaada ilaahi ba ka way qad ka sabirto xumaantii macaas oo ku sabirto qadar kayna walaa taxzan ha murgid markuu dib kugu yimaado hamurgid ee hamurgid alleem dusha qaalada waxay sameynayaan قال لماذا؟ wax ay samaynayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wii halay yimisa suuqa sallallahu alayhi wa sallam laa ka soo musul gaal qadwa aadiyad wax maaysta ilaahay ku xidmid qoraanka iyo taariikhda dib ugu noqon gaal waxay islaamka ku samaynay waxay diinta ugu samaynay shirqoolka iyo makriga iyo balaayada waka ruuxo wax laga yawayo la waasho laakin marka هاي ديمتن وكسة مين جيرين هاي رسوش وكسة مين جيرين ساوي الهي وقبت بادي مالك اوضح دجا يساوي ولا تحذن هموركين عليهم قادوا شعور مالك يكرمين ويهلموا كوات جعراء وظاهي ويهلموا الهي با ساقر الهي با تاقل نحايا سبا الهي با أبرد ولا تقوه هانا في ضيطن يريد لحديها هانا مما يبقرونه ما كدق اي صمينا ينزل ان الله الهي مع الذين اتقوا إلهي وسمعهذي هي أو أوقال مايني هي وسجني هي أو هي رنا هي ركبت قينته ونعمي خاصة ونرفعه بهلهي نعي سويه إنه أرقيه إنه مغريه إنه أبيه ونعي سكويه مركب إلهي الطقينته لجره ينعمياني ومتجره إلهي وإله شني خير خواف جني إلهي وأوقال مايني إلهي وسجني سأسويه إن الله إلهي مع الذين كويه ومعهذيه اتقوا حرام تسخيري صعب الهي سبحانه وتعالى كده داري كفه هذا الشرك قال يوهي حون عرضا والذين كوهوا الهي المعق عليها هم يوهوا ما في السنون الهي عبده يسير يواركه وقاله تدك إحسانك السميني الهي العباية السهجيني يوحو الباء وصميني هذا الهي بقهارك يقوم مغلي هو سوء الهي اللي والله أعلم